إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن